بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير حذر الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدد بهده واستمى بسلته إليه من الدين أما ذلك ذه الصدار الصدار قيل ما أخو المهر وسمي بذلك لأن الرجل يظهر به صدق الرغبة في المرأة ويسمى الصداء والمهر والفريضة والحذاء والمتعة كلها من أسناء الصداء وهذا الباب من الأجواب المهن المتعلقة بالمكاح لأن الله سبحانه وتعالى فرض على الأزواج أن يعطوا الزوجات أزواجهم حقوق منه المهر من علماء رحمه الله من المحدثين والفقهاء يعتمون بهذا الباب اذكرون النصوص الشرعية ومشملت عليهم من الأحكام في باب الصداق والنهر تقول رحمه الله باب الصداق عزيزي هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والنساء المتعلقة بمهور النساء والصداقين والأصل في نشرئيته قوله تعالى وعاد النساء الصدقاتهن نحلة وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قل قولي والفعل فقال عليه الصلاة والسلام فإن دخل بها فلها المهرب مستحلة من فردها وكذلك أصدق عليه الصلاة والسلام النساء وجعل عفق الصفية صداقا لها ومهرا لها وكذلك سأل عبد الرحمن ما أصدقتها قال وزن وزن نوافل من ذهب كل هذا سنة قولية وفعلية أنه آت قصفية وتقريرية في حديث عن تقصداد ابن عوف هذه ثلاثة أنواع من السنة قولية وفعلية والتقريرية وأجمع العلماء رحمه الله على مشرير الصداق وأنهم من مما يشرحوا في النساء اثنان يسن تخفيفه يسن تخفيفه الصداق وعدم المغالاة به لما فيه من الأضرار والمساسب العظيمة لأن المغالاة بالنهور تؤخر الزواج وتعطر وتجعل تكثر من العوانس بين الناس الأمر الذي يففي بالفتنة والشر المستطيع فسن تخفيفه تأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك خفف في مهور النساء ودل على أن المهرى ليس بمحل للمزايدة والمغالاة وأجمع العلماء رحمه الله على كراهية المغالاة في النهور وأنه إذا وصل إلى حد الإضرار نصدع العلماء على أنه يوجد الإثم إذا وصل إلى حد الإضرار بحيث يقول لا أدرج بنتي إلا بمئة ألف وهو يعلم ان هذه المساله قد تكون سبب في عدم زواج بنتي ولا ربما عن نفسه وقد يرى ان تتزوج ان هو ينادى اسمها غير يريدو باسمها ويريدو باسمها ويريدو فالمغالاه بالمهور مجمع على كراهتها وقال مذهب سن تخفيف لأنه هذه رسوله صلى الله عليه وسلم على التخفيف ولان الحكمه تقضي هذا فان الرجل إذا دفع مهرا كثيرا في للمراه فإن هذا يذل بالمرأة أثناء اشتراكي لها فهو يظن كأنه اشتراها وإذا رأى منها أقل خطأ عظم هذا الخطأ ورأى أنه كبيرا لا وحين وحينئذ تحدث المشاكل وينتقب منها ويضر بها ولربما أجحف بها حتى تخالعه وترد له النام الذي دفعه إضافة إلى أنه إذا قال الناس في المهور فإنه سيتحمل الزوج أعباء هذه المهور المضالغ فيها فربما وقع في وقعة الدين فيدخل إلى بيت الزوجية نهموم مغموما فتنعكس الآثاء على نسيته وعلى زوجته حتى لربما عاش عيشة منقصة مليئة بالمشاكل والأضرار بسبب المغالاة والمهور فلا خير في المغالاة والمهور والسنة التخيص تعشفين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا جاء حديث عائشة رضو الله عنها وأرضاها خير الساء وفي رواية أبرك النساء أيسرهن مأونة فالتيسير في مأونة ميكاة التخفير هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح والتابعين لهم بإحسان رحمة الله على الجميع وكثميته في العقل ويسمى في العقل ذب وجه كمولية فلانة في أشرف آلاف فيسمى ويمكر هذا أولى وأحرى في قطع النداء وقطع التسوم ويسمى كذلك يرجع لي عند الاختلاف ولربما مات الزوج ومات الزوجة ومات الولي والشهود فالزوج والزوجة والولي ممن يعلم بقدر المهر سيضيع حق المرأة فتسنيات يدفع كثير من المشاكل التي تقع في المستقبل ولذلك قال العلماء شرع الله الكتابة للديون والشقود لأجل ألا يظلم الناس قعدهم جعباً ولأذى أن تصلت حقوق إلى أصحابها نان من أربعة لئة جرهم إلى خمسمائة هذا الحد من أربعة لئة جرهم هو الحد الذي جاء في الواق صير في صداق أولي حبيبة بنت أبي سفيان حينما أصدقها النجاشي لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر مظلو يعني الألخي هذا واسع لا يقيد بقيد معين ولا يحدد بحد ويختلف باختلاف الأجنن والأمسن والضابط فيه أن يكون فيه يسر لا يسر فاليسر والأسر يختلف يعني مثلا قبل أربعين سنة طبما لا تزوج بريالين أو ثلاثة ريال لفانت ريالين والثلاثة شيئا كثيرة والآن لا تزوج بثلاثة آلاف وأربعة شيء يسير هذا أمر يختلف باختلاف الأجنن والأمسن والذهب للحظة التي جعلها الله اللي هما من الأثنان التي جعلها الله سبحانه وتعالى قيما تختلف باختلاف الأزل لما أمكنا فصعد حد معين وليس له حد لا في كثرة ولا في قلة وإنما يبتع فيه إلى العرف قال رحمه الله وكل ما صح ثمن أو أجرة صح نظرا وعيطا وكل صح ثمن في البيت مثل مثلا الذهب والشبه فلو قال لها أستقفك ألف من فبه أو قال أصفقت إن أتى جنيه من ذهب أو مثلاً أي شيء يمكن أن يكون ثمناً وقيمة للأشياء حتى ولو كان من المسؤولات مثل أن يقول صداقي لك هذه الخيارة صداقي لك مزرعته هذه صداقي لك حتى ولو شيئاً أو حتى ثوباً لكان عنده غير من ما يستر فقال هذا الثوب صداق لك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس معي إلا إذاري لن يأتب عليه الأجار إنه لا أتب عليه أنه لا يجد غيره أنه عرب للانكشاف فالمقصود أنه يجوز أن يكون الصداق كل ما يجوز ثمنه مع هذا أن ما لا يجوز أن يكون ثمن وعيضا في البيع لا يجوز أن يكون عوضا في النكاء مهرا فلا يجوز أن يستقع المذيعات المحرمة الكلب لا يجوز أن يجعله كلبا ولا خنذيرا ولا خمرا ولا مرح ذلك مما يحرم بيعه مناس أو أجرة صح نهرا مريدا أو أجرة قال إني وريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاقين على أن تأجر من ثمانية حجج فإن أتمنت أشرا فمن عندك فجعل الإجارة لقائمك نهرا وعوضا قالوا وفي هذه الحالة تكون أجرة الإجارة قائمة المقام النهري مسجد وشرعنا قمنا شرعنا نعمل شرعنا بخلابنا وين اصدقها تعليم قران لم يصح بل كتب وادب وشعر وباقي العلوم قال رحمه الله والله وان اصدقها تعليم قران لم يصح هذا ان القول بعدم جواز اخذ الاجره على تعليم القرآن وهذا ذكرناه انه مذهب الخناذه والحنفيه رحمه الله علينا وسنفصل هذه المساله ان شاء الله في كتاب الاجاره في شرح الذات في التنهيب إن شاء الله تعالى في جسد العجارة أن من حيث تعليم القرآن فعلوا قول بجواب أن يكون تعليم القرآن يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقة والدليل على ذلك حديث الواهبة نفسها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا قال أنك حفكها بما معك من القرآن قالوا فدل هذا على جوازي جعل تعليم القرآن صداقا هنا يقول الحنفية والمالكية والشافرية عليهم والظاهرية وطائفة من آمن الحديث أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة وإذا جعل تعليم القرآن صداقا فلا بد أن يحدد السوء التي تكون مهرا ويحدد كذلك طريقة التعليم والتجميد الذي يمكن أن ينضبط به التعليم لأن الإجارة على الشيء تستدل أن تكون إجارة شرعية ولا تكون بالنزهول ربداً يحديث يبين الشيء الذي يعلم قدره ومدة التعليم حتى تخرج الإجارة عن الإجارة بالنزهول المحرم وقال الحنادل أن أتذنين عن هذا الحديث لأن قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً للعموم فرأوا أن الحديث الواهد في هذا خاص ولا يشكد贍ليلاً للأمم بل ثقتا سواء مالم عن فقر يحدد الأبواب يؤلمها مثلاً جذب من كتاب الطهارة يحددك قال أعلّم انها كتاب الطهارة ويؤلمها شيء من كتاب لا يفح. حتى يدهن قدرة ليقول ل EL IW يعلمها بعد الوضوء وعلمها بعد الحيل علمها بعد القصر وعلمها هي الوضوء ومنح الحصام وعلمها بعد يحدد الأبواب التي يؤلمون ما يقول فقه هكذا وإنما يحدد فلابد أن تكون المجارة على شئ المعلوم الليه شئ المجهور وعدبه وعدبه يعلمنا الأدب الأدب القديم كان طبعا عندنا الأدب كان الناس يتعلمون الأدب وفي الأدب حدة حواهد أولا الأدب الإسلامي أدب الرفيح ويجتمل على مغازم ومنقاطب عظيمة فهو يجتمل على ذنة من الأشعار الشعر والنثر الذي تكون فيه مكارن الأخلاق ويتحدث بالنحافة من العادات وكرائن خلال قصيد اخصال كل ذلك يتبرون العادة فكانوا يحرشدونهم الأشعار التي فيها الشجاعة وفيها الكرم الكرم الضياحة وفيها الحمية والغيرة وفيها النخضر وفيها المعاني الثانية هذا هو الأدب وما سنويا أدب إلا الاجتماعي على تأديل النفوس وليس كل شيء مقالبه أدب إنما الأدب ما حمل النفوس على مكالم الأخلاق إن المجون الصاقط والدعوة للعهد والفساد فهذا شرع ورغيله وليس هو بالأدب الأدب المراد به أن يحمل على مكالم الأخلاق ومحاسن العادات وله باب المستقل عند المتقدمين والعلماء الأواروة وفيه كتب مشهورة تعتني بذكر قصر فالأذيب إذا ألفت حتاباً هناك كتب في الأدب تجد فيها عيون الأخبار باب القتيلة تجد هذا حتاب المثلوس في جملة من الأدب يتحدث مثلا عن الأدب مع الخاصة إذا جرفت العلماء والكبراء كيف تجالسهم وكيف تحادثهم وكيف تخاطبهم وما هي الصفاتهم وكيف تأمن تشطرهم وتطلب خيرهم وكيف تخاطبهم وكيف في حالة غضبهم وفي حالة رضاهم كذلك أيضا أدب الإخوان في كتاب فرص ثم كتاب الإخوان في الأدب كيف تعاشرنا من هو الصديق الذي تختار وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه وكيف تعامله إلى أساء وكيف تعامله إلى أحسن كل هذا يأتيه عن طريق القصص سيقول إحاء في غير مباشر يعني يأتيك بقصص لما تقرأ قصة القصة كل القصة تتعثر لكما أن القرآن ذكر الحكم والفضائل بالقصص وكلما قص عليك أنباء القصو لا يثبت به فعالك فالقصص تثبت النفوس معانا فإن كانت فاقطة أفقطت النفوس وإن كانت ثامنة رفيعة حملت النفوس على مكان الأخلاق وثمت لها من حضير الرضيلة إلى علا الرضيلة وجعلت الإنسان يحدث ناسا أن يكون نزلقنا أو يكون له مثل ما لكلان فالنفوس الطيبة لما تألم تقرأ الشيء وتحبه وتتأثر به وتحب أن يكون لها مثل ما لك فهذا الأدب الأدب جملة من المنفورات والأشعار تدور حول مغابل فيها ما هو كتابه أعلق بالعشرة حتى العشرة الخاصة عشرة النساء فتقرأ في الأدب صفات النساء محاسمها ومساوئها وكيف كانوا مع المراه السيئه وكيف كانوا مع المراه الطيبه وكيف تجد فيها كل شيء ان يتصل بك مع الناس وايضا كتاب خاص بمعامله الناس في حال الاضر وفي حال الاساءه حاله الاساءه باللسان حاله الاساءه بالاثنان فهذا هو الأدب الادب الاسلامي كان شامل على جمله من خروج الابواب فمر الناس مثلا كتاب السؤدد, كتاب السؤدد من ادبكم ماذا هذا الكتاب يدور حول المعاني التي تسمى الإنسان إلى السؤد والشرح ممكن أن يعلمها هذا الكتاب معين من كتب الأدب حتى لو الشعر كان يرويه المؤلقات وكان عمر المخطاب رضي الله عنه يأمر بتأليم الشعر الجاهل حتى يعلم الكتاب وكان يمدح قصيب الزهير بأبي سلما ولما سجل عن أشعر العرب وأحكم العرب قال الذي يقول ومن ومن يعني معلقة زهير بأبي سلمان لأنها اجتملت على حكم ومكاد ناس يتأثرون بالأدب إلى أراضي الأدباء القدماء ومن محاسم العلماء الأولين من الأدباء أنهم لما أراضوا نفعى المتأخرين صنفوا هذه الكتب فاختاروا أحسن ما يقارب ولذلك ليس الأدب كما لكرنا بكل ما هدى وذب ولما سئل بعض الشكماء وقلاء العلماء من هو الأبي الأبي قال رحمه الله كلمه بديعه جميله قال القدس هو الذي يقرا ما يوجد ما ما يوجد ويكتب ما يقرا ما يكتب كل إنما يختار انما المختارات ولذلك كتب مختارات فنانا بان يختار عيون الشئر الشئر. ما يوجد ما يوجد ويكتب ويحفظ أحسن ما يكتب حتى الذي يحفظ ويدخل ويلاده شرفيه أفضل وأحسن ما يكتب من الشكم والمنسورات أو الأشعار التي ينبغي أن يؤثن منه ثم قال رحمه الله ويحدث بأحسن ما يشرف حتى لما يحدث الناس هذا هو الأجيب الرفيع المستوى الذي هو في أعلى مكان هذا هو الأدب الحقيقي يعني الأدب الأجول الذي هو دعوة بدون حقيقة أدب أدب ما يمكن أن يكون أدب إنه كان بشيء وفيه عن النساء أن يقرأ أحسن ما يوجد ففكره ووقفه وانشغال هذه الطاقة الفكرية لا تكون إلا مشيء أن, إن يستاهم أن ينشغل به ثانيا يحفظ يكتب من هذا الذي كأنه في جنة ودستان سينتقي أطاير ذهبه انتقى أطاير ما يقرأ كتبه وإذا كتبه نظر فيه فأحسن الاختيار لحفظه فحذّض أحسن ما كتب ثم إلى جال سلمانس وحدّثهم انتقى لهم احسن ما يحرّف فهناك كلام المقالف الخاصة وهناك كلام المقالف العامة فكتب الأدب يعني علم الأدب علم المستقيم وإذا قيل علمها الأدب ليس المراد المحرّم فهذا ينتظ هذا الذي دعان أن تطرّق لهذه القضية لأنه ملمّا معه فلو أنه تصد من تعليمها الأدب المجون والحرام فهذا أكثر هذا الحرام مثل أشعر الغزل التي فيها شرمة أما أشعر الغزل التي لا تقصد للإغراء بخاهشة وإنما تقصد لمعاني أخر لما درب فيه عادة الأهم الظاهلية فهذا شيء ما من الله سلم حينما قال فاعد دان السعاد الأبيات المشهورة فالمقصود من هذا أن العلوم الأدب التي لا تضر بالدين ولا تسجل ولا تخلل على مثال الأخلاق كتب الأدب يعني كثيرة وفيها كتب نفيسة منها عيون الأخبار كما ذكرنا لابن قتيدة وهناك أيضا كتاب الحصري أدب الكافر وكذلك أيضا كتاب أدب منهما هو متقدم ومنهما يكون متأخر المتقدمين مما من يأتني منهم متقدمين مثل كتاب عيون الأخبار وهناك كتاب من العقد الفريق لكن فيه تشييف وفيه نقود جيدة فيه الحقيقة كلامه نفيف لكن فيه تشييف اللي هو صاحب العقد الفريق وأما بالنسبة للعصور من العبادات فما زعلهم يسمونه الأدب الرفيع الذي يحكي قصف الخاصة وما ينظر أن يكون عليه الإنسان في معاملة في الناس وخاصين فهذا من أنفس ما كنتم فيه نشوار محاضرة للتنوخي وأما كتب الأدب المنسوعة في نهاية الأرب وصفحة الآشرة في قشل ونحن لكتب مطولة فهذه ممكن بطالب أن يستجد منها يأخذ منها منصفة ويدع ما وإلا هي صاهية كثيرة من المتقدمين أو المتأخرين لكن ممكن أن يستجد منها إذا يقرأ المعلقات وما فيها من أشعار في دواوين خاصة في ديوان الحماسة تمام ومختارات الحماسة والفروسية والشجاعة التي تعتني لذكره الأشعار في الشجاعة ونحرها وكرم وكرم الضياغة والترشي الجود والسخاء ونحنها من المهام الضيغة هنا كتب يعني نفيتها كثيرة من أدب كان المكان فوعين نقصد منه تعديد النفوس وتعويدها على مكان من أخلاق نعم شعر مبائم مع إذا قال الألم في الأدب ممكن أن يعلمها علم الشعر علمها كيف وجن الشهر يحدد المبلغ الذي يريد ان يعلنها ويبين ذلك ثم بعد ذلك يتفقان عليه اهره من مراه نعم وان اصدقها طلاق ذرتها لم يصح ولها مهر مثلها وان اصدقها طلاق ذرتها فبلى يبين انه حضن فندعو لذي خطب و عقد قسنان انا عقد قسنان قال اذا ف هو هذا لاك انه ضرب قرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ونهى من مهر مثلها ونهى من صفر مهر مثلها لم يصح المسنى عنه الا صحيح ان يكون مهرا ليبقي زوجته فيما يعطيها مهر مثلها ان وما جاء بطل المسنى وجب مهر مثل وما امتها بطل المسنى يعني كان باطل انه يطلب الشر والنكاح الصحيح وجب مهر مثل لان مهر المثل لا وقت ولا شرط ولذلك جعل حتى قضى به ابن مسعود بضي الله عنف قضيته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المفوضة التي توفي عنها زوجها قال أقول فيها برأيك إن كان صواباً فمن الله إن كان قطعاً فمني ومن الشيطان لها مهر رسبها لا وقت ولا شطط وعليها العدى يعني عليها الحجاب فقال لقد قضيته والله لقد قضيت في هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضروه عند انتواس الراس فقال الحمد لله نحمد الله ان وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحم الله تعالى فمن وان اطلقها الفن ان كان ابوها حيا وان الفن ان كان ابوها حيا ألف. ان او كان ميتا ان هن العكس هذا مجهول الشفدق مجهول لأنه غرر بها فقد تطبع ذي لأنها تظن أن لها الألفين لأنها أباغ نيجة فيتبين أنه حي ففي هذه الحالة لا يصح لأنه غرر ولذلك ذكرنا هذا البيوع تغريب دقينا مترددا وذكرنا أنه من غرر منه عنه شرعا وعايدا إن كان في زوجكم بألفين أو لم تكن بألف يفشه بالمسمى وعلى إذا كان في زوجة ألف كان وإن كان, لا لا إن كان لزوجة فألفان لأن الضرر أعظم وإن كان لزوجة لي فألف لأن الضرر أخف فخففوا في هذا فقالوا إن هذا ليس بالمتركب وإنما هو لخوط الضرر فالضرر مصد الحقيقة فإن كان له الزوجة دفعت ضررها بالألف الثاني وإن كان ماله زوجة ففي عليه حالة لقيت على الأصل الذي هو الألف ما فيه يعني تردد يوجب الغرر والإضرار بخلاف ما إذا قل إذا كان حيا أو ميتا ما هو مرتبط لمصلحة أو درء مستدف ففرق بين المصلحين لهذا الوجه هاي. وإذا أجل الصداق أو بعضه صحة وإذا أجل صداق كله أو بعضه صحة يؤجلانه ولا يتقل بها حتى يعجل لها بعضا من الصداق فإن أجلنا أجلا وإلا فمحله الفرقة ان ايرا ادلا قال لهم اعطيك هذه اسقطك في 10 الاف الى نهايه, هذه السنة. نهاية السنة. هذا السنه ردت هذا مؤكد فاذا قرر الصداق في 10000 فإنه اذا الفرقه يجب دفع عند الفرقه فيبقى بعد ذلك هو السهم فيه الى ان يصارق انا وان افتقر مالا مقصوبا او خزيرا ونحوه وجد نهر مثل وإن أطبقها مالا مقصودا لأنه لا ينلكم أو خنزيرا لأنه محرم او خمرا لأنه محرم فلها مهل المثل يتطل المسنى ولها مهل المثل نعم. وإن وجدت المباحة معيبا لأن الخنزير والخمد كلها ديسة ديسة من جلس موباح يكون عظم للصداق وإن وجدت المباحة معيبا خيرت بين أرشه وقيمته وإن وجدت المباحة معيبا يعني أصدقها هذه مسألة ثانية الآن تهينا ذكرنانا أحكم الصداق السابقة وشرع الآن في مسألة العيب الصداق عرفنا العيب كل المقصوب والخمر والخنذير أنها ثم أن يلغى ويكون لها مهر المثل. لكن لو كان العيب في البعض فأني يكون قتل منه معي وقتل منه الصالح أصدقها مباحة فأول يكون مباح لكن مثل ماذا قال لها النضر لكي ثم فيها عيد. في ما ذلك فيها عيب ينقص قيمتها وهي كان قد منان ثاني وقد هذه الصداق لك قالت قبل وثم النكاح وتبين ان سيارتي عيب نقول لها انت بالخيار بين في هذه الحاله يبقى ويدفع لها ارش العيب يكون لها اقصى العيب نعم وان اتفقا وان وجدت المباحه نعيبا سيرت بين ارش وليرت بين يعني إذا كان إشاءة تأخذ الأرش وإن شاءة تأخذ اسمها والمثلان وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة تثمين وإن تزوجها على أن ألفا لها وألف لأبيها صحة وحين يمكن أن تكون الألف من الأب لأن الأب بنته بضعة منه صلى الله عليه وسلم إنما خاطنت بضعة منه وقال عليه الصلاة والسلام ناطي إذا ما من كسفكم لأن أولادكم من كسفكم هذا الشباء يسمى شباء لأن هناك شباء للأبناء فلو ظل قبل الزفور وبعد القبر رجع بالألف ولا شيئة على الأبي لهما رجع بالألف ولا شيئة على الأبي لهما إذا طلقها طبعا مشتر المهر طبعا إذا طلقها له نصف النهر فهل يأخذ الألف أنه هي نصف الألفين يتكون خمسمائة للمرأة وخمشي على أبيها نصف ما دفع نصف النهر ونصف الحذاء عن أن الذي يتنصف النهر وحده الجواب الذي يتنصف النهر وحده ولذلك لا ينمك إلا والحذاء كان مع ظهيدة وتبرخ ملكا للأب والأب ينمك عن ابنة فيه فلنحق أن يأخذ في الزواج بنته فجرع على لا عمل السرق الله لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وزه الإضراء لا ينبغي يكون على وزه الإضراء لكن لو حصل أقول لأنه لا يطالب برب الشباب ومن أكبر الخطأ أن النساء إذا خالعت بلغ لذأرهن أن يلزمهن برب قيمة الزواج وهذا ليس في دين الله عز وزله وليس في دين الله بشكل كمساعة إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطريقا ما قال لها ربي عليه سلفك الزواج ولا قال لها قولي لعبي فيها ربي حباء ولا سأل هل حبوت أباها شيئا فهذا كله نصف صريح واضح ثم رأي إذا خالق ترد نصف النهار وفي الطلاق يقولون بكل لا ترد إلا نصف النهار وحينئذ إذا كان مسمم يشطر ويشطر نهار فقط أمن يعجز النساء يأتي الرجل وينتح المرأة ويرشأ في وليمة في النكاح قرابة 50 ألف فيقول إن هذا ضرر مدامنا ما تريد تربع لل50 هذا خطأ كبير لأنه لما فعل وليمة هو من المعروف والمعاهد والمشاهد لأنه يفعل وليمة 50 ألف فيأتيه من الناس العضل الحياة 100 ألف بسبب هذه الوليمة فيأخذ من الناس 100 ألف ويأخذ من الزوجة 50 ألف ويرهق كاهلها وتمع مما أباح الله لها من الخلف هذا كل من يخال الشرق الله عز وجل ولا حباد لا لا في نفس ولا في نفس السنة إنما ترد له نفس المال في هذه المسألة وفي حكمها ولا يقالب برب الحباء الذي يكون للأذف ومن ذا بأولى ثلاثة الزواج ناسة ولو شرط ذلك لغير الهدي فكل المسمى لها ولو شرط ذلك لغير الهدي فكل المسمى لها لأنه ما في وجه للغير أن يأخذ أولياء الزاقين لا يكونوا ليس ما من حقنا فكل هلال وشرط دي يسترد حكم وحكم النهامات ولو جببا بدون مهل بدون مهل رجل مثل هذا الامر هذا الاب قد يفعل هذا لمصالح وقد اشتعل بنتي وقرص انها لا ياتيها أحد وقد يريد ان يستخدم في زواجها لمقاصد وقد يعوضها بذهب كريم فالاب في ان الشفقه ما يمن ان ان يؤذي ابنته فلا يفعل مثل هذا الاضرار الا ولو مقصد ومصلح أعظم ولذلك يفتل من الأبي ما لا من غيره ولذلك ذكرنا مثل الثلاثة رضا عز وجل عائشة رضا عنها قبل بلوغها وهذا يدل على قوة سلطة الأب أكثر من غيره من الأولياء مل. وإن زوج هذه ولي, غير ولي غيره بإذنها فرحة وإن لم تأذن فمهر المثل إذا زوج غير المرأة بدون مهره بأقل من مهر المثل رجع الأمر إلى المرأة إضضيت وأدمت أو أقرت فلا إشحاد إن قالت لا فإن هذا الولي قد تعدى وقفصر في ملايته فلا يحق ذلك ان هذا يعتبر من الظلم أن يكون مهر مثل عشرين ألف فيأتي وينهرها خمسة ألاح ريالة مما وقع بعض الصالحين بحسن نية فيأتي مثلا إلى صديق له ويكون والد متوفي فيزوجه أخته ويقول ادفع ألفا أو ألفين أو ثلاثة ألفا ولا يجز ذلك إلا برمى الأخ إذا رضيت عن حقوقهم ولا شك أنها وهذا شيء طيب وهو مأجور ويفعل هذا من في صلاة لكن ينبغي رد الحقوق إلى أهلها فالنهر حق من حقوق المرأة لا يجز لأحد يتدخل في هذا المهر إلا الأبد فله سلطة وولاية أما غيره فلا المرأة هي التي لا تحط في النهر تقدره بما تراه بشبءا لا يكون ذلك على طريقة فيها نوع من الأذية للأولياء فأن تماطل في الزواجر وتتخذ من النهر بريعة للمماطلة فإذا زوجها وليها بمهر مثلها فحين إذن زواجه صحيح ومعتبر وإن زوج إذنه الصغير بمهر مثل أو أكثر طحة في الزوج مثل ما ذكرنا يعني يزوج ابنه لأن الأب عنده من عظم والشرق ما لا يستهل معه فزوج ابنه بمهر النبي أو أفضل الزوجة تأخذ تلقيها فزوجه بأربعين لما بلغ الإبن قال لا أريد نقول صح وسلم لأن الأب يزوج في الولاية وولاية الأب تلزمه في هذه الحالة ويقول حكم على ما عليه ما يأتي بعد ذلوغي ويقول لا مفائدة ولاية الأب عليه في حال الصدى هذا ويبث لما فيه مصرحته فلما اشتهد الوالد في مصرحتي وبالتذلك يظلم الإبن بعد ذلوغه بالتفكير وإن كان معسراً لم يضمنه الأب وإن كان معسراً صيد إذا زوجه بأقعين ألف فالإبن يضمن فإذا بالإبن معسر هل نرجع على الأب ونقول أنت السبب فتجفع نقول لا إن كان بعسرة فنظرة إلى نسرة ولا يرجع إلى ذلك يبقى في ذنة الإبن الصغير حتى يفتح الله العليه والله الخير فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الحصل في بيان جلة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصداق المرأة وكما تقدم معنى أن العلماء رحمه الله يبين الأصل ويعتنون عادة لبيان الأصول ثم يذكرون المسائل المتفرعة في الفصول وهذا الفصل ينبني على ما تقدم فنحن ذكرنا أن الشرع جعل للمرأة حق الصداقة وإذا أثبتنا أن الصداقة حق من حقوق المرأة فإنه يجد السؤال متى يدخل في ملكية معه ومتى يفكم بأن الصداق انتقل من يد الزوج إلى يد الزوجه وهذه مسألة مهمة فهناك صداق معجل وهناك صداق, صداق معجل بعضه ويؤجل بعضه فلابد من بيان هذه المسائل والأحكام وكثير من هذه المسائل تتفضع على مسائل البيوع خاصة في مسألة الضمان وانتقالا ملكيا ولربما أن المرأة ولربما تصرفت المرأة في الصداق قبل قبله فأن تبيعه أو تتصدق به أو تهده قبل أن تأخذه من الزوج فيرد السؤال عن هذه المسائل وعن أحكامها فلابد من بيانها وتفصيلها الصداق له الحالة ثانية. الحالة الأولى أن يعطيه الزوج للزوجة فإذا أخذته الزوجة وقبضت فحينئذ نحكم بكونه امتقل إلى يد الزوجة ملكيته مثال ذلك لو قال لولي لو المرأة أدفع لك هذه المزرعة صداقا لابنتك قال قبل فأعطاه المزرعة ومكنه منها فقبضها فللمرأة غنم المزرعة وعليها قرمها فلو أخذت هذه المزرعة وقضبتها وتم الافتنان فأصفحت غالية أو أتى الآفة سماوية فأحرقتها وأترفتها فالربح لها والخسارة عليها إذن في بعض الأحوال إذا أعطيت المرأة مهرة وقضبت ثلاث لكن الإشكال إذا سمي الصداق ولم يقضب فقال زوجتك بنتي بسيارتك هذه زوجتك بنتي بعمارتك الفنانية بأرضك الفنانية أو قال زوجتني بنتك بهذه المائة ألف ولم يعطيه إياه لكن قال هذه المائة ألف فإذا ثمى صداقا للمرأة ولم تقضبه فعل حالتين الحالة الأولى أن يكون الصداق معينا والحالة الثانية أن يكون مستقبا في الزنة موصوفا في الزنة فأما إذا كان نحن سبق وأن في شتاب البيوع والصلاة العلماء في ظابط المعين والزنة في ظابط العين والزنة وبيعنا بيع العين وبيع الزنة والصداق إذا تأين فقال لها فقال لوليها صداقها هذه المزرعة صداخها هذا البيت صداخها هذه الإمارة صداخها هذه السيارة فقد تعين السلاحة وأصبح صداخها هذا الشيء معين فحينئذ عندنا التعيين وعندنا القبض ففي العقد ثبث هذه الإمارة وأن هذه السيارة وأن هذه العين لفلانة فقال وديها رضي وقدرت فقد تعين السلاحة ويرد السؤال حينئذن هل المؤين يكون في ملك الزوجة أو يكون في ملك الزوج أو يتوظف الأمر على القبر هذا خلاف بين السلماء رحمه الله لكن التعين يؤثر في الملكية في الصداقة فإذا قال صداقها هذه السيارة فحينئذ تكون السيارة في ملكية في المرأة فقال رحمه الله أتملث المرأة في الصداقة هذه العقل نعم ولها لناخذ معجل قبل القضي وبدته برجي ولها مناء معين إذا المناء هي تمت بالعقد يعني مثلا اذا قال اولا عندنا جمله هم. الجمله الاولى قضيه تملك المراه صداقها بالعقد الدليل على ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في درع بنت واجد فانه حينما سمي حينما توفي عنها زوجها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نها بمهر النهر وهو لم يدخل بهذا عدد فدل على أنه بمجرب العقب تصبح المرأة مالكة منزئ لمهرها مالكة من نهر والأصر الشرعي يقضي صحة هذا فكما ورد الدليل الخاص في بيان انتقال المنسية إلى المرأة في حديث بره وصحفه الغير واحد من العلماء والعلم رحمة الله عليهم فإنه قد شهدت الأصول بصحة ذلك لأن الشريعة أمرت بالوفاء بالعقود فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأنتم تعلمون أن العقد إيجاب وقبول فإذا بدل الولي إلى المرأة وبدل الزوج الصداق وتمن اتفاق بينهما فقط التزم كل منهما للآخر لمن تزم به فتصلح المرأة مالكة للصداق هذا العقد ويصفح الرجل مالكا للانتفاع للمرأة ودخلت في حسنكه لمجردها فكأن أفض النكاح وسبق أن بينا أن النكاح فيه مكارنة وفيه معاوضة المكارنة بيناها والمعاوضة ذكرناها في أكثر من مرة خاصة حينما شرأنا أفضل البيوع فإن المعاوضة في المكاح أن الرجل يستمتع بالمرأة فيندك منافع البذع والمرأة تتملك المهارة والله جعل النهر عبض عن استمتع فقال فمستمتعتم به منهم فآكوا من أجورهم فإذا أثبتنا أن عفض النكاح يقوم على هذه المعاوضة ووقع الإيجاب والطبول بين الزوج وبين وليل المرعة أن هذه المعاوضة مستوف للشروط سيجب على الرجل أن يفي بالتزامه ويجب على الولي أن يفي بالتزامه والتزام الرجل أن يعطيها هذا الصداق فإذا تملك المرعة الصداق هذه المرعة تنك المرأة الصداق للعقد وهذا نص عليه جمهور الظلماء رحمه الله ويتبرع على هذا المسائل التي سيذكرها المصنف لكن إذا أثبت أن المرأة تتمك الصداق للعقد هي تنك الصداق معنى لها حق المطالب الصداق في هذا الأصل ما لم يكن مؤجلا على اختلاف صور الصداق واتفاق المتعاكبين عن الصداق معجل ومؤجل ومؤجل قبل الدخول ومؤجل بعد الدخول الشاهد انها شيء افضل تبي يعني الصداقه ثابت لها اضطرت بتاخيره لم تملك مطالبتها هو مقدم وان لم ترضى تاخيره وبقت فلا يدخلها حتى يرضيها معاذ هذا الشيء الاخر تملك المراه صداقتها واثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمراه صداقها بعد موت زوجها واظن باعطائها صداقها من زوجها متوفى ولم يقبل فل فلو كان الصداق موقوفا على قضيه الاستثناء لسقط في حال موت زوج بروعه بنت راشد الله عنها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجد على اولياء على ورثه بروعه على ورثه الزوج بروعه ان يترع لبرع حقها على على من قصده فدل انا أنه مجبن على العقد وليس بالمتوقف على الدخول إذا تم الانجاب والقبض عليه تملك المراه صداقها بالعقد الباء السببيه اي بسبب العقد اذا تم العقد ان هذا العقد يثبت لها ملكيه الصداق قال رحمه الله ولها نماء ابن ولها نماء المعين قبل القبض ولها أعناء معين قبل القبر نحن ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على الصداق فأعطى الزوج صداق المرأة لوليها وقضبته فلا إشكال هذا ما في إشكال لكن الإشكال إذا لم يعطيها الصداق فحينئذ عندنا حالتان الحالة الأولى أن يكون الصداق معينة والمؤين أن يقول هذه السيارة هذه العمارة هذه الشفقة هذا معين حتى لو قال هذه العشر آلاف فإنها معينة فإذا عين سيارة أو عين أرضا أو عين عمارة أو عين دارا واتفق على ذلك فإن هذا المعين ملك للمرأة إذا أثبت أن المرأة تملك هذه العمارة وحينئذ يكون الغرم على المرأة والغن للمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضامنة رابحا فينبك الربح وكذلك يظنن الخسار فقال صلى الله عليه وسلم الخراجج الضمان فدل على أن من يظنن الخسارة يأخذ الربح فالمرأة إذا أستثن لها النماء والربح فعليها الخسار فإذا قلت إن المعين يصير إلى ملكية المرأة للعقد فقل لها ظنه لها غرمه وعليها غرمه لها غرمه وعليها غرمه بحيث هذه العمارة لو سقطت وانهدمت فإن خسارتها على المرأة ولو أن العمارة زابت وربحت فزيادتها للمرأة يعني اختخذت في المكيات بسبب ما لا تعين لأن العقد إذا وقع على معين لا ينطلح إلى غير مدام هذا المعين الموجود والشرع أجزم متعاقدين إذا تعاقد على شيئا يفي كل منهما بالتزانة فلما انتزمنها أن يعطيها هذه العمارة فالواجب عليه أن يعطيها هذه العمارة وتفلتها لها نماء هذه العمارة ولها نماء هذه المنزرعة ولها نماء هذه الأرض على العموم إذا غلّت كان نماء وإذا رفضت كان غرض ففي كل تنحامتين تأخذ الغنيمة وتتحمل الغروب معه. وإن تلفت من ضمانها إلا أن يمنعها جوتها قفته فيضمنها وإن تلفت العين المعينة فإنه على المرأة إذا تلفت على المرأة حتى مثلا لو قال لها هذه المئة شاك لك هذه المئة ناقف صداق لك قالت قبل قال ربيها قبل فحينئذ هذه المئة معينة والصداق معين. معينة إن نمت وتكافرت فالفرع تابع لأطل وإن تلفت من غير تعدل فإنها تتحمل الثلاثة عليها لو مات بعضها لو جاءت آفة السماوية فأهلكت نصف المئة فإنها تأخذ الخمسين ولا تتحق الرجل إذن المهر المئين يكون في ضمان الزوجة ولا يكون في ضمانه الزوج وعلى هذا إذا قد النهر المعين في ضمان الزوجة فإنها تأخذ رفش وعليها الخسارة تتحمل اختار كل الأمري لأن الشريعة الشريعة العزل لا يعقد من الإنسان يأخذ رفش وعليه ولا يضمن الخسارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنه في السند الخراج بالضمان وهذا الحديث بما ذكر لأن لأ العلماء على معناه قد حكى ذلك الآن أتمنى بحمة الله عليه أنهم مجمعون ومكتفقون على أن الخراجر يضمن الخسارة نعم إلا أن يمنعها زوتها قبضه فيضمنه إلا أن يمنعها زوتها قبضه يعني قبض الصداق المعين فيضمنه أي عليه ضمانه الآن أثبتنا أن هذه المئة شاركة أو المئة ناقة من حين الزوج وإذا وات تصبح في ضمان الزوجة بحيث لو أنها نمت يكون النماء لها ولو تلتت يكون الثلاث عليها فلو أنها سألت الزوج أن يعطيها هذه الغمس سمتنى فإنه حينئذ يكون قد غصبها حقا ما لم يكن بينهم اتفاق بالتأذير إذا اتحقت من طالبه طالبت المعينة فملعها وظلنها يكون كالغاصب للمالك والغاصب يظهر والمغصوب يكون نماؤه للمالك وخسارته على الغاصب إذن في هذه الحالة يعني المهم لطالب العلم أن لا ينظر لمسألة للمالك ينظر إلى القاعدة في الضمانات وأي مسألة تأتي ولها أصل ينظر أن ينتبه لأصل المسألة فالمسألة عندنا في مهل المرأة إن كان الزوج مكنها من الأخ وقالت أتركه عندك مثلاً مئة غنب مئة رأس من الغنب لا تستطيع أن تأخذها وفقوا عليها فقالت الزوج دعها عندك حتى أقالبك بها حتى أخذها منك فرضي بذلك فإذا ذكرت عند الزوج تبقى على ضمان الزوج ان حصل خير فلها وإن حصل الشرقه فعليها هي التي تضمن من الوجه تضمن أن تأخذ وعليها الخسارة لكن في مسألة الخسارة وحدها مسألة الخسارة لو منعها الزوجة فطال بخبو الزوجة قالته أعطي من المهر فقال له لا أعطيك وما طالها وتأخر في إعطائها فإن الواجد عليه شرعا أن مهم مهرها والواجد شرعا يعطيها فإذا قال لا أعطيك انتقلت يده إلى يد الضمان وتصبح المسألة مفرعة على قائدة الضمان خرجت المسألة إلى مسألة الغاصل إذا قال لا أعطيك فإنه غاصب مرأة طالب بحقه حقها المعين الذي هو ملكم لهذا قال لا أعطيك ينتقل من كونه حافظا للمال إلى كونه غاصب والغاصب القائدة فيه أنه يضمن الحسارة وتلف المرسوم وأيضا يكون الرجح والنماء للمالك الحقيقي وحين إذن لو سئلت حل المستثنى من قائد الغن بالغرب أو الخراج بالضمان كما ورث الحديث تقد يستثنى مما يستثنى من ذلك مسألة الغاطب فإنه يضمن المرسوم ويكون الرجح للمالك الحقيقي ولها التفرف فيه وعليها زكاته ولها أي من حقها أن تتصرق في مهرها المعينة قبل قبله كيف تتصرق تتصدق به قالت هذه المئة اجعلها صدقة هذه المئة ناقة انحرها للفقراء والمساكين هذا تصرق تصرق في الصدقة أو قالت هذه المئة ناقة وهبتها بأخي فنان أو وهبتها بابن عمي فنان أو أعطيها فنانا فأطتها هذة أو صدقتها أو باعتها فباعت المئة شار إلى زيد من المال وفي هذه الحالة قال رحمه الله وَلَهَتْ تَصُّفُّفُّهِ أَنِي حَقَّ يَمْ تَصُّفَطَهَا فِي في هذا قَبْلَ قَبْلِهِ وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ هذا أيضا من الغرب في المال مالها والزكاء كما تقدم معنا في كتاب الزكاء متعلقة بالمالك الحقيقي فهي مالكة من مالها فعليها ذكابة وإن طلق قبل الدخور أو القلوة فله نصفه حكما دون نمائه المتصل وإن طلق قبل الدخول هذا أحمل إجماع أن الصداء يتشطر إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخور وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد خرطتم لهم مثري وكانوا فنسوا ما خرطتم إلا إن يعفوهن أو الذي يعفو الذين بيديه عقدة لكاه فأثبت الله سبحانه وتعالى بالزوج نصف النهض وبالزوج نصف النهض وهذا ما يسميه غلماء الكشفير فإن وقع الطلاق قبل الضخور وما بعد الضخور فإنها تملك المهر كاملة إذا دخل بها فالنهر لها كان لقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُوا مِنْ لِهِمْ هُمْنَ فَآتُوا هُمْنَ أُجُورَهُمْ وقال البحاء كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن دخل بها فلها النهر بما استحل من فرجها فإذن النهر له حالة يتشطر ويكون للمرأة نصف النهر إن وقع الطلاق قبل الدخول ولها النهر كاملا ان وقع الطلاق بعد الدخول طيب إذا اخدتها اذا اتفق ان المراه لها نصف المهر ان وقع الطلاق قبل الدخول فحينئذ هذا المهر المعين لو كان له نماغ فانه يكون لها النهر نصفه بناء على لها قبل الدخول إذا وقع الظلاق قبله أدتم ما جمع أنه مكفر الله وسماه وذلك لقوله تعالى فنص ما فرضتم فنص سبحانه وتعالى على نص المفروض والمفروض تملك نصفه تملك الأصل ونماءه المتصد المتصد مثل السمن والزيادة بالصفات والزيادة بالأجزاء وسبق وأن ذكرنا بكتاب الجوع تصويرات النماء المنفصل والمنفصل في خيار العين وفصلنا في ذلك نعم أو الخلوة أو الخلوة الخلوة التي يمكن فيها الزوج من وقت الزوجة ولا يطح يثبت لها المهر كامل في تلك يعني قال أريد زوجته فجاء وليها ومكنه من الدخول به فدخل واقتل بها لكنه لم يسبه فإنها لما مكنته من نفسها كان التقصير منه وحينئذ يكون حقها كاملا كالأجيز إذا استأدرت شخصا ومكنك من نفسه أن يعمل عندك يوما كاملا ولم, ولم تطالبه بعمل فإنه عند نهاية يوم يستحق أجرته كاملا إن هذا منك أنت والتفريق منك أنت وأنت الذي تتحمل مسؤولية عدم مطالبته بالعمل فالرجل هو الذي يتحمل مسؤولية عدم الدخول فهي دخول حقيقي ودخول حكم الدخول الحقيقي أن يدخل ويضع ويصيبها ويصدع بها والدخول الحكم أن يمكن من الدخول وأن لا يكون هناك أي حائث من جهة المرأة يمنعهم من إصابة لكن لو أن وليها مكنه من الدخول واختلى بها فأراد أن ينصدها فدفعته ومنعته لا تستحق في هذه الحالة وإن دخل دخل في الظاهر لكنه يدخل في الحقيقة لأنه لم تمكنه من نفسه فإذا الدخول الحكمي شرقه أن لا يكون هناك نان من المرأة يمنع من أصادته بها نان إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نسقه حكما دون نمائه المنفصل فله نسقه حكما طهرا وهذا من بها انتفاء الخيار كالحضارة يحقن بها ولا خيار وكذلك المصائم المميز فكل المصى له شكماً لا يملك الخيار في إثقاته فله نصر حكماً لأن الله تبهان فأنا نص على ذلك فنص ما فرض من إلا أن يأخوى الذي يدي عقدة النكاح فيثلث هذا نص له الله عز وجل حكم لذلك نهوق سبع السماوات كونه بعد ذلك يتنازل عن هذا النص لأنه اختلف الجنمات لقوله تعالى إي إلا أن يأخوى الذي بيده عقدة النكاح فقوله سبحانه او يعقو الذي بيدي عبدة النكاح يعتذره علماء التفكير وعلماء الأصول من المشهرة وهو المتربت بين معايين لأن الاسم المنصول وصله في قول الذي بيدي عبدة النكاح هذا من اشتراف الأسماء المنصولة بين شخصين اما ان يكون الذي بيدي عبدة النكاح الولي واما ان يكون الزوج فالولي بيجي لعطلس النكاح لأنه هو الذي يوجد عن موليته وينشئ العطل عن موليته والزوج أيضا يجي عطلس النكاح لأنه يملك تطريق المرأة ويملك أيضا العطل على المرأة فاختلف الكلماء بذلك وإن كان الأقوى من ذهة المقابلة أن الذي بيجي عطلس النكاح هو الزوج فيعفو الزوج على النفس ويتامحها ويتمح لها ما هو وحينئذ يكون أقرب يكون السقوى وعظ ما أجغل له المان وفي المستقل له نسخ قيمته بدون نمائه وفي المستقل له نسخ قيمته بدون نمائه الآن إذا أشبكنا أن النماء المستقل يكون تبعا للمرأة لأنها نلكت في فحينئذ يكون له نصف قيمة النهر دون النظر إلى نمائه ف لو أنه جعل صداقها مثلا من الغنم مئة عشر فهذه الغنم تواردت وتكاثر فإنه يملك الخمسين من الأصل ولا يملك الخمسين من النماء لأن النماء حدث بملكية المرأة ويكون تاجعاً بملكية المال المملوك من المرأة ولا يدخله التشغير لأنك تفرق بين أمرين الصداق الذي أصدقها إله مئة رأس وهذه مئة رأس إذا كان وجد الخمسين منها بصفة يعني حينما أعطاها مئة رأس فإنه أعطاه إله هذه الصداق المعينة هذه مئة رأس لو أنه طلقها طبعاً بالنماء في, في المعين بما تكلم عن مهر معين، أط Same معين ما أسرة فهذا النماء في المعين لأة شاد، لأتمن ال Canada هذا النماء من كل المرأة لأنه نماء حدث في ملكيتها فهي التي غذت وهي التي قامت ratedها و أعلمت و أعبر فهذا النماء في ملكيه في هذه الحالة هذا النماء، إذا تبدأ في ملكيتها فإن الزوجة لا يملك إلا نصف النهر الذي أعطاه وليس نصف النهر موجود حاليا الذي قيمته غالية لأن المهر موجود حاليا في ملكية المرض ونماء وزياده حدد في ملكية المرض فمن العدل أن يرد لهم نصف ماله الحقيقي فيلتفت إلى أطل المهر خينما أرده دون نظر إلى وجود الزيادة فلو كانت الرأس حينما أصدقها هذا النهر قيمتها خمس مائة فيها وبالديادة يقوم بقيمة سبعمائة فإننا نعطيه نصف مهر من قيمة الخمسمائة وليس من قيمة السبعمائة في الدياد هذا وجد وهذه النصفة منذ ما ذكرها العلماء يذكرون من الأصل وما تقرع عنه فأنت إذا أثبت أن النماء النقص في المعامل يكون تابعا للمرأة للمرأة ينذر من على ذلك ان يوجد يطالب بحق رده الى اصل ولا ترده الى عين فيها نماء هذا وجهنا وينصف الزوجان او ورثتهما في قدر القضاء او عينه أو فيما يستقفه به قوله وفي قطه فقولها قال رحمه الله وهي سنه الزوجان او في قدر القضاء ان اختلفت الزوجان او ورثتهما الزوجة الزوجة تقول غالباً إذا حقلت الزوج والزوجة فبطبيعة الحال الزوجة تدعي الأكثر والزوج هي الدعي الأقل غالب ما على هذا فالمرأة تقول أصدقتني خمسين ألفا الزوج سيقول بل أصدقتك أربعين ألفا فدائماً المرأة يطالب بالأكثر والرجل يطالب بالأقل لأنه لو كان الأمر بالعكس كان يعطيه هون لكن المشكلة إذا كانت المرأة تقول أصدقتني خمسين وهو يقول أصدقتك أربعين فمن المدعي ومن المدعاني فجبا سبق وأن ذكرنا أن المدعي يواح قول الحصن أو العرف فبعض العلماء يقول القول قوله الزوج هناك المصنف لأن المرأة تطاغبه بزيادة لأن نحن لما تدعي عليه نحن على يقين إذا قال الزوج أصبتك أربعين والمرأة قالت أصبتك أربعين فنحن متأكدون وعلى يقين أن المهر أربعين واختلحنا في مالحين عشرة آلاف الزائد فنحن نقول الأصل اليقين أنا ليست على الزوج لأن اليقين الأربعين متأكدون منها فالزائد تدعيه المرأة فأصلحت المرأة المدعية والزوج مدعا عليها وقلنا دائما أن إن المدعى عليه القول قول والمدعي يطالب بالذينة فيطالب المرأة أثبت أن المهر خمشين أنت تذبحت في أربعين لكن أثبت الزيادة لأن عليه يؤمن الأربعين والعشر الزائد من الشققية فالمدعي من أولوه مجرد منص لنوعة أو عرص بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان ابدعا ولن يقل لمن, لمن عليه يبدع قد كان المرأة قد كانت خمسين وما كان ولن يقل اللي هو الزوج فهم ادعا عليك تلقوا لقموا الزوج هذا وتو إذا قدر الصداء أو ورطتهما أو ورطتهما يختلف ورطة الزوجين يختلف ورطة الزوجين وهذا الحقيقة الشريعة وضعت الناس البينات والمعالم وأمرتهم في الحقوق أن يكتبوا وأن يستشهدوا وأن يحتاطوا وأن يضيروا حقوقا بالمجاملات فإذا وقع جواد أو عقب مكاف لا ينبغي أن تطرف الحقوق هاكذا سائبة بل ينبغي أن يستوفق للشهادة ويستوفق للكتابة وتحصل حقوق الناس وغالبًا ما وقعت النزاعات بين أولياء المرء وأولياء أو الرجل أو ورثة المرء وورثة الرجل الزوجين وورثة الزوجين بالتساهم بكتابه الحقوق لانه لو كان هناك كتاب وكان هناك اتفاقات خلاف لانه اذا اختلفوا رجعوا للمكتوب ورجعوا الى بينات النتائج وهم قضعت النزاع الذي بينهم لكن صورة الناس لما ان زوجين وقع زي ما هنا النكاح تسمى توفي الزوج وتوفية الزوج أو توفية الزوج والزوج والولي إلانا نرUSTIN القول قولنا أولياء المرأة يطالدون أولياء الرجل ب50 ألف أولياء الرجل يodorعون أن المهر 40 في القول نفس الشصل القول قول الزوج وإذا قلت قول قول الزوج فالقول قول إولياء هو الحكم اذا اشترك من قول قول الزوج فالفرق قائل المقام افضل ويصبح في هذه الحاله اذا كان حين الزوج الذكر فالقول قول الزوج وإذا كان منتين في القول قول وربت الزوج ويشترك وربت الزوجه مدعين بما هو اقرب فلا يقبل منهم الا بدينه في صدر الفضاء او عين او عين تعين الفضاء إنهم إذا قالوا أصبقتها هذا قال بل أصبق قالت أصبقني هذه السيارة قال بل أصبقك هذه السيارة الغالب ما ينقلها إلا ما, إلا ما هو أقل وهي تنقل إلى ما هو أكثر من في, في القبيل فالقول قوله أو فيما يستقر به أو فيما يستقر به يعني هو يكون معجل أو معجل لأنه دائما إذا طولد دا الزوج فيما هو ذائس او بما هو خلاف الاصل فالقول قوله القول قوله لانه مدعا عليه بعد العلماء يقول انه في هذه المثلة مساتذ اختلف الزوج والزوجة في قدر الصدا ينظر الى الاشرة يعني يختكم الى العرب فيقول ان وجدنا العرب يشهد لقول الزوجة فالقول قوله وإن وجدنا العرف يشعر بطول الدوش فقو قوله نسان الثالث قالت صداقي ثلاثون ألفا قال بل صداقك عشرون ألفا وهي بكر والعرف أن البكر متعارق عليه والموجود والمألوف أن مثلها من الأذكار مزوج بثلاثين فالقول قولها لأن العرف قد شهد بسببه فحينئذ يكون القول قولها لكن وحيح هذا القول ورجح كل مصنف ومن وافق من جهة من, من جهة ربما يتراضي الزوجان على ما هو عقل نعم فقوله وفي قبضه فقولها وفي قبضه حينئذ أكس تلقبين قال أعطيتك المهرة وقبضتيه قالت ما أعطيتك لم أستلم المهر ولم أأخذك فاليقين أنها لم تأخذ فاليقين أنها لم تأخذ فينما يقول لماذا ذكرناك الزيت يقول له سلمتك الجواعة قال ما استلمتك فالطول وطول من؟ هذا المشكل لأن الباع يبدأ يأليه فالأصل عندنا أن المشكل ما استلمت حتى يثلت ليقين لأن الباع إذا اعترف أنه باع فقد إعترف وأنه قضر السمل فقد اعترف أنه أصلح نبيه فلابد وأن يثبت أنه أبرأ زينه وأبرأ زنة أبرأ زنته من زينه وإذا قال الزوجة لم تعطني المهر قال بل أعطى فالقول قول الزوجة حتى يثبت أن الزوجة قد أعطاها لأن القاعدة عن اليقين لا يزال في الشك والأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أن الزوج مدين لزوجته بالمهر حتى يثبت انه ابرأ نفسه من هذا التين